وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ ثُمَّ ما جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا نبيه ولا تنصرونه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا. قال فأشهد وأنا معكم من الشهدين.